فعبيات ما يطير يروى اروى ونتعلم منك الوطن Se on Allah نروي أرضك ونتعلم منك الوطن والأقصى ماني بيه والله ماني بيه